ولا تاخذكم بِهِمَا رافة في دين الله ان كنتم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء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 ولا يهنئ الفضل منكم والساعات ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان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 مثل نوره كمشكات فيها مِصْبَاحٌ المصباح في زُجَاجَةٍ المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ كأنها كابن دري وقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية.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 والذين كفروا اعمالهم كسراب بقعتي يحسبه الضمان ما ان حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد عدم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا يَقْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَا ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَنْ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَايِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برة فَيُصِيبُ به من يشاء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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت, أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لمن شئت مِنْهُمْ واستغفر لَهُ الله ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا يعلم الله يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ كَتَمُوا فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرِ هِيَ الْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ أَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُد يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ مَالِهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ